وََّذينَ آمامَنوا وَامِنوا الصَّالِحَاتِلَنُكَِّرًاَّ عَنْهُم سَّ آاتِهِم وَلَنَجَزًاَّهُمْ وَلَنَجَزًا َّهُم أَحسَنَ الذي كَوا يَععمللون وَصَّينَ لِ سَانَ بِوالِدَيْهِ حسنا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 إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاو المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 وَعدذِبُ مَ شَ وَيَررحَمُ مَ شَ وَإلَْهِ تُقُلَبُ وَما أَتُم بِمُجِزينَ في الأَضِ وَلَا فيِي السَّماء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَائِسُوا مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ لَّمِيمٌ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 وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَمِنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَنَ فيِي ذَُّتِهِ النُّبُ وَأَتَوَكِتَ وَآتَينَاهُ أَجرَْهُ فيِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِيلَ خِرَةِ لَ مِنَ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا تَنَابَعْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي على الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا ان مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوط قالوا نحن اعلم بما فيها لَنُنجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سُوءَ أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا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 وَِّنَةَ لِقَوم يعْقلُون وَإِلَ مَدِيَنَ أَخَاهُم شعبًا فَقَالَ يَ قَوْ مِعَبُدُ اللهَّ فَقَالَ يَا قَوْ يعْبُدُ اللهَّه وَرجُ اليَوْمَ ل وَلَا تَعثَو فِي الْررضِ مُفْسِدينين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين لكم من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 فَكُلَّ نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمَّ نَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمَّ نَخَذَتْهُ الصَّيْحَةِ وَمِنْهُمَّ نَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمَّ نَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِن أَهَنَ الْبُيوت لَ بَييتُ الععَن كَبوتِ لَ كانَوا يَعلَمُ إِ اللهَّه يَعْلَمُ مَا تَدْعونَ مِ دُونِهِ مِن شَيْ وَهُوَ العززٌُ الحَكِيم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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والاله هنا والالهكم واحد وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا الْهُدَىٰ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَٰؤُلَاءِ يُؤْمِنُ بِهِ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 قل إنما لا يات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 وَيَسْتَعجلِونكَ بِالعذااب وَلَ ل أَجَلم مُسََّلَجَاب أَهُم العذاابُ وَلََاتِيَّهُم بَوْتَتَ وَهُمْ لا يَشعُرُون يَْجُِونَك بِالعذااب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تعملون يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاكَ يَفْعَلُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرجَعُونَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعمة اجر العاملين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 وَلَ إِن سَأَلْتَهُم منْ خَلَقَ السَّبواتِ وَلَغْضَ وَسَخخَرَ الشَّْسَ وَالقَمَرَ لاَا يَقولُول اللهَّ فَأَن يُفَكُون اللَّهُ يَبِسُقُر إِزْقَلِمَ شَاء مِنْ ععَعبادِهِ وَيَقُدِر لَهُ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 وَمَنَ اظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَفِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وإن الله لمع المحسنين